ولهم في لآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة واجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون